وصلنا إلى قوله والمال المأقول به حرام وإن كان الآخذ محتنا إلا إذا انحصر استنقاذ الحق بالتراء عندك بحكمه حرام. هنا فصل الأعلام ومنهم السيد الخوري وسيد الإناظ وسيد المبيانين بين كون المنطفول كليا أو شخصيا تارة يكون متنازع في أمر كلي زيد يدعي أنه يطالب بكرا بدين. مقداره ألف دينار مثلا وبقر من لذلك المتنازع في أمر كلي وهو كلي ألف دينادي إذا كان المتنازع عليه أمرا كليا فمن الواضح أن الكلي لا يتشخص إلا بتشخيص المالك نفسه يعني من على ذمته من على ذمته ولا هو المدين من على ذمة له ألف دينارين هذا الدينار لا تشخص ولا تكون عين شقيا إلا بتشخيصه هو. فحين إذن ما لم تشخص ألف الدينار لا تدخل فيه مقدامه ما لا تيمك المدينة ما لم تشخص ألف الدينار لا تدخل فيه مقدامه ولا تتشخص إلا بتشخيص المدين نفسه. فما لم يشخص فالمدين لا تدخل في ملك الدائم فحينئذن إذا كان هذا التشخيص يعني عندنا مرحلتين مرحلة دخول هذه في في ملك الدائن فدخل إلا راح التشخيص ولا تتشخص إلا بتشخيص مالكها ألا وهو المدين فحينئذن إن تم هذا التشخيص بتشخيص المالك وعن رضاه وإلا فبتشخيص الحاكم الشرعي المدينة المماطل للحاكم الشرعي لا يفيد تشخيص هذا الدين فإما أن يتشخص هذا الدين بتشخيص المدين وعن رضاه وعن تشخيص من مالك وعن رضاه فإيش قال حيني واما بتشخيص الحاكم الشرعي كما اذا كان موافقا ومكلا وقامت البينه على انه مدين فان الحاكم الشرعي ولايه التشخيص تشتسب ما واما اذا المال لم يشخص لا بتشخيص المدين ولا بتشخيص الحاكم الشرعي يعني لم يشخص بتشخيص من له ولايه التشخيص ولا التشخيص امال المدين او من الحاكم الشرعي هذا المال لم يشخص بتشخيص من له ولاية التشخيص وإنما شخص بولاية من ليست له ولاية ألا وهو القاضي الذي ليس له أهلية القضاء بما أن التشخيص تم بيد من ليست له أهلية التشخيص وبيد من ليست له ولاية التشخيص حينئذ انتقال هذا المال بعد تشخيصه إلى ملك الدائم انتقاله بغير ما زال ما من ينتقي. ما زال هذا المال لم ينتقل من ملك المدين إلى ملك الدائن باعتبار أنه لم يتم تشخيصه بيد من له عبيد التشخيص، فإذا لم ينتقل إليه تصرف فيه تصرف في ملك الغير غير إذنه. هذا إذا كان كليا واضح المال المأخوذ لضميره. أما إذا كان عينا شخصيتين أو كان ديناً لكن حل أجله هو ديناً لكن حل أجله هذا كلام في صورة الدين الذي لم يحل أجله بعد إنه يكون أما الآن دين حل أجله اليوم أجله وهو من كبيراً أو عين شخصية في المانع من أخذها من ولو كان في حكم من لا أهلية له للكوم لماذا؟ أما العين الشخصية أما عين أمواله فإنه يجوز له أن يستنقذه بأي حيلة وأي وسيلة ومن جبهة الحيل والوسائل هذا الحال هو لو رأى عين ماله في بيت هذا الشخص يجوز له اخذها هو لو رأى عين ماله في مكان آخر يجوز له أن يأخذه أخذ الشخص لعين ماله جائز بلا كلام وبمختلف الوسائل يجزله واستقاده ماله ومن جهة الوسائل حكم هذا الحاكم فأخذ عين ماله بحكم الحاكم اي مانع منه كذلك في الدين الذي حل أجله هو الطالب زيدا بألف دينار وقد حل أجله يعني صارت المطالبة فعلية يحق له أن يطالب فعلا هذا من هذه السالقة صورة السالقة مطالبة غير فعلية الان في هذه الصوره المطالبه فعليه دينون حل اجله تمام هذا الدين وان كان كليا ولا يتشخص الا بتشخيص من له ولايه التشخيص ومن له ولايه التشخيص اما المدين واما الحاكم الشرعي وكلاهما مفقود لكن يجوز للدائن ان ياخذ امواله ولو على نحو التقاص روايات ابن علاء الذهبي بما أنه يجوز له أن يسترد أمواله ولو بنحو التقاص فيقول هذا المال الذي وصل إليه بتشخيص القاضي الذي ليس له والية القضاء هذا المال الذي وصل إليه بتشخيص القاضي الذي ليس له والية القضاء وصل إليه بتشخيص غير شرعي لأنه لا بتشخيص التأمدين ولا بتشخيص الحاكم الشرعي لكن أأخذه من باب التقاص لا أأخذه من باب أنه ملكين فهو يأخذه من باب التقاص لا من باب أنه ملك فأيما نعم ما دام يجوز له أن يسترد أمواله بنحو التقاص هذا من باب التقاص فهو يأخذ هذه الأموال من باب التقاص وإن لم تصل إليه عن تشخيص من له لهذا التشخيص والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة وما في الصورة السابقة ليس له حق التقاص لأن الدين لم يحل أجله أما في هذه الصورة له حق التقاص باعتبار خلوله جداً إذن مفروض أن تخيّى صاحب العرور وتقول المال المأخول بحكمه حرام في صورة ما إذا كان كليا ولم يكن للمالك حق المطالبة في إعلامه وأما في صورة كونه عيدا أو في صورة كونه كونه حل أجله لكن الدنيا يجوز له القفل إما من باب الاستنقال أو من باب التطارب أيضا نعم الإشكال هنا إشكال تكليفي مشكل وضعي يعني تصرفه بالمال جاهز لما نعم يملك المال خلاص إشكال تكليفي شنو إشكال تكليفي حرمة الترافع الترافع إليه محرمون لأنه ركون إلى الظالم أو تشريع الترافع محرمون أخذ المال بعنوان الاستناد إلى خبر محرمون إحنا عندنا محرمين تكليفيين نفس الترافع والعبور عند الحاكم أمر المحرم في نفسه. أخذ المال استنادا إلى الحكم أمر م. المحرم في نفسه. أما أخذ المال من باب التقاطه من الإستثمار ليس أمر المحرم. بذلك نلاحظ الحاشدين حاشد حشيثي سيد الإمام مع كون المال عينا شخصية لا تحرم على المحرم. ما له وإن كانت الترافع عنده عند القاضي والأخذ بوسيلته يعني الأخذ استنادا إلى حكمه حراما من باب الركون أو من باب الشريعة المحرمة والله سيد بيجند رحمه الله إن لم يكن الماخوذ عين ماله مس الحرام وإلا إذا كان المأقول عين ماله فالظاهر أن الحرام هو الأخذ بحكمه يعني الأخذ استنادا إلى الحرام للمال المقبول صار واضح؟ بالنتيجة أنه هذا التفصيل لابد. صاحب العروه بعانك للمشهور بينهم أنه لا كلي شمسي حرام ليش؟ لما ورد في مقبولة عمر بن حمضلات وَمَا يُأْخَلُ يَحْرُقْ مِنْ أَوْ وَمَا يَحْكُمُ بِهِ فَإِنَّمَا يَأْخُدُهُ سُحْل سُحْل والسُحْل يمكننا أيضا عن عدد التصوير وَمَا يَحْكُمُ بِهِ فَإِنَّمَا يَأْخُدُهُ سُحْل مطلق يعني سواء كان عيبا شخصية أو كان كليان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 تنازع في جينه لكل أو ميراز معنا ميراز أنه شخصية حتى يصح التقابل بينه وبين امتئين فحين إذن الرواق يتدل على خرمة الققل تكليفان ووضعان مطلقان الشيخ في لخرمتين أما التكليفية أما التكليفية الجواب عن الاستجلال بالمقبولات أولا قد يقال بأن المقبولات وارد الترافع إلى قضاة للشرب ولا عموم فيها ولا عموم فيها ولا عموم فيها للترافع إلى كل من ليست له أهلية القضاء ولولد يكون من قضاة للشرب أما إذا كان من المؤمنين الشيعة ولكنه ليست له القضاء الروايه واردت في قضاة الجور ولا عموم فيها لكل من لم يملك الاهليه ولو كان من الشيعاه ذلك هذا قد يرد عليه بان الروايه علمه والتعليم يقوله عنه ويخصص <تصفيق> قالت وما حكم به اننا ياخذه سحتان فانه اخذه بحكم الطاروف الطاروت مطلع كل من يتصدى لمن ليس أهلاً له هو طغيان ما لما ليس أهلاً له الإنسان طغيان كل من تصدى لمن بشيء ليس أهلاً له هو طغيان طعوت طعوت ما قلنا الطغيان الطغيان هو التصديق بشيء ليس أهلاً له فبالتعليم نعلم مفاد الرواية سواء كان من خضات الجواء من غيره من المهم أنه ليس أهلاً له. الإشكال الثاني ما طرحه سيدنا أخوهي قدس السرات وهو أنه في السر يطلق على مأمانه إما ان يكون الشيء خبيث في حد ذاته مثل العذراء مثل الخام الذي قال له سيدنا خبيث في حد ذاته وإما أن يكون الشيء ليس خبيثا في حد ذاته ولكن انتقل إليه من الغير بواسيلة المحارم، فالسر إما أنه سكت في حد ذاته أو في حد ذاته، وإما أنه ليس خبيثاً في حد ذاته، ولكن أخذهم من الغير كان بواسيلة المحارم، وكلا الأمرين بين طليقان في المحارم، لأن أخذ العين الشخصيه الذي يملكها هو. اخذ العين الشخصيه التي يملكها او اخذ المال الذي يستحقه عن المدين مع حق المطالب الفعلا اخذ هذين الشيئين اولا ليس هما خبيثين في ذاتهما حتى يقالهما سوح وليس اخذهما من الغير بوصيله المحرمان بل بوصيله الاستدخار او التقاصي بوصيله المحرمان فعنوان السوح لا يشمل هذين الموردين اللذين ذكرنا واما ما ذكر من مقابله الدين والميراد ان ظاهر المقابله ان المراد بالميراد هو العين الشخصيه لا قد تكون عينا مشتركه عين شخصيه لكن مشتركه بينه وبين غيره على نحو الشركه الإشاعة على نحو الإشاعة اذا كانت عين مشتركه بينه وبين غيره على نحو الإشاعة بحيث في كل جزء جزء اشتراك بينه وبين غيره هنا تقسيم العين وإفراز حق هذا من حق هذا يحتاج لأولاية شرعية الإفراز يحتاج لأولاية تلك الولاية إما تحصل بتصالحهما كأن يتصالح أنا نقول تقسيم بيدك أو بيدي إذا حصلت تصالح والتراضي حصلت لهم الولاية الشرعية على التقسيم وإما دولاية الحكم الشرعي حصل التقسيم وأما إذا لا لم يتصالح لأنهما متنازعان على الفرد راجعين للقاضم عنهم متصالحين ولم يكن المقسم ذا ولاية شرعية على التقسيم بكونه من قضاء الجرع ومما يسأله يسله في القضاء فلا محل تبقى العين المشتركة على اشتراكها وإن حصل على نصف منها إلا أن ما حصل له ما زال مشتركا بينه وبين ذلك الشخص فمقابلة الدين بالميرات لا تعني أن الميرات عين شخصية ملك له وإنما لعل الع... لعل الميراث عين شخصية مشتركة بينه وبين غيره فما يحصل عليه بالتقسيم حصل عليه بدون تقسيم شرعي ما زال مشتركا بينه وبين غيره لا يجوز التصرف فيه إذا عنوان المقابل أو قناة المقابلات ميكافيل حمل الميراث على أنه عين شخصية مملوكة له من كم طرقا لله العظيم فبالنتيجة أنه لا بد من التفصيل بين الكلين وبين العين الشخصي الجانب الثاني من المسألاء إلا إذا انحصرت إنقاذ حقك بالترافع عنده في حينيذ يجوز إما لأنه المدعي معه رجل من أهل عام ومصر على رجوع لأقضاء العام قالوا بأنه لا يوجد القاضي الذي يملك الأهلية للقضاء فهم اضطرون للترافع عندنا لأهلية قبل على أي حال إذا حصل استنقاذ الحق عنده جاز الترافع بدليل الدليل الأول الضرورة فما ورد في الصحيح مانا شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه فبدليل الترافع إلى هذا الترافع يحرم الترافع بدليل رفع الفرمان ثم اضطر إليه الدليل الثاني دليل نفي الضرر من عدم الترافع يتضرر باعتبار أنه لا يحصل على أمواله من عدم الترافع يتضرر دليل نفي الضرر حاكم على الأدلة الهولية الترافع محرمون هذا دليل أولي أخذ المال, المال بحرم هذا محرم هذا دليل أولي دليل لا ضرر حاكم على أذبة الأولية كل حكم لزم من فعليته الضرار ترتفع فعليته فترتفع فعليته فترتفع فعليه الترافع وحرمة أخذ المال بحكمه من بعدها. إعلان في وعاء المسائل، أتابع المسألة القضاء ومسألة القاضي. من جبهة المسائل المسألة الرابعة والأربعون، ويقول صاحب الأروق لسسرق يجب في المفتي والقاضي العدالة. ما وجوبها في قال مرة الكلام عن. سبق الكلام عن الشراط العدالة في محتي ويجل عليها وسبق الكلام أيضا في معنى العدالة وتثبت العدالة في شهادة عدلين سبق الكلام في حجية البينة وبالمعاشرة المفيدة للألم المعاشرة يعني حسن الظاهر كما تثبت بالبينات تثبت في حسن وقد سبق منا سابقا ان خصمنا الظاهر هل يراد به الاسم الظاهر النوعي حتى لو لم تحصل معاشره مع ذلك يعتمد على ما يسمع عنه او لا بد من معاشه و والمعاشره المفيده للعلم ومفيدة للعلم للملكه اذا قلنا بان العادره او الاطمئنان بان لم يحصل العلم لا قد يحصل الاطمئنان بوجوده او بالشياع المفيد للعلم او الاطمئنان هنا تعليقتان للسيد الامام قد مر ان حسن الظاهر كاشف عن يعني على ولو ما عدم حصول الظاهر وما حتى لو ما حصل الظاهر حسن الظاهر يكشف عنه. نفس التعبير للشيخ الاراكي قد مضى في فاسن الظاهر تعبدان فقد بينا فيما سبق هل أن حسن الظاهر كاشف عقلاني يشترق في خصول المحنان أو أنه مكاشف تعبدي فلا يشترق فيه حتى الظاهر هذا مرة الكلام فيه إنما الكلام في هذه المساله في أصل اشتراط العدالة بالقاضي ما هو الدليل على اشتراط العدالة بالقاضي استدل بدليلين على اشتراط العدالة بالقاضي الدليل الأول صحيحه سليمان بن خالد اتقل الفكرومات فإنما الفكرومات العالم بالقضاء العادل بين المسلمين لوصي أو وصي بيه أفضل نبي أو وصي نبي هذه الصحيحه لا يصح الاستناد بها عن اشتراق العدالة أولا لأن استفادة اشتراق العدالة إما من كلمة العادل وإما من كلمة وصي نبي. إن أردنا الاستفادة استفادة شرط العدالة من كلمة العادل هل أردنا ذلك بالعدالة لأن العادل بين المسلمين يعني يراد بها العدالة في تطبيق الأحكام لا العدالة السلوكية إنما الحكومة للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين أن يراد بالعدالة هنا العدالة في تطبيق الأحكام لا أن العدالة السلوكية أي استفادنا منها. وإن استفيد شرط العدالة من كلمة وصي نبيين حيث أن أوصياء الأنبياء عدول فعندما يقول بأن القضاء لوصي النبي ولا يكون الفقيه وصيا للنبي حتى يكون عادلا فمن ذلك اشتراط العدالة نقول أيضا هذا غير تاني من الاعتبار أن الوسائي هنا ليس يسد الوصايا بها المطلقة يعني أن يكون وصي نبي بصفة عامة وإلا وصي النبي زاهد ورع الجمهور لا وصي النبي كما يكون عادلا يكون زاهدا ويكون ورعا وهذه أمور غير مشترقة في القاضي وليس مشترقة في المؤكد لا فالمراد بالوصايا هنا الوصايا التي موجودة في مفسر ومفسر العباره الاولى مفسره بالعباره الثانيه العباره الاولى هكذا انما الحكومه للامام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين لنبي او وصيه المراد بالوصيه من جمع هذه الشروط امام عالم بالقضاء عادل بين المسلمين فلا نستطيع أن نستفيد من الوصايا هنا الوصايا المطلقة وإنما نستفيد من الوصايا الخاصة التي ذكرت في الجملة المفسرة لا أكثر من ذلك فلا يستفاد من هذه الرواية اشتراط عدالة كما استفاد سيدنا الخوي في سورة لا استفاد استفاد السيدة الخوي فيه الدليل الثاني الذي استدل به على اشتراف العداله في القاضي الدليل الثاني الذي استدل به على اشتراف العداله في القاضي واستدل به سيدنا خدمت سيسرور ان الرجوع والترافع الى الفاسق مصداقا من مصاديق الركون الى فإن فان الفاسق ظالم وقد نهي عن الركون الى الظالم والترافع الى الفاسق والتذور عنده مصداقا من مصاديق الركون الى فيشمله ولا تركنوا الى الذين ظلموا وتمسحوا النار ولكن في هذا الاستدلال ايضا تامروا ظاهر مناسبه الحكم للموضوع قرينه من القرائن السياقيه من القرائن السياقيه التي يستدل منها مثال الكلام قرينه مناسبه الحكم للموضوع قرينه سياقيه يساعد على الظهور مناسبه الحكم للموضوع لا تركنوا الى الذين باءوا لا تركنوا والحكم الذين اغرموا بالمرض مناسبة الحكم من للموضوع تقتضي أن المران بالظالم هو الذي يستلزم الركون إليه الاستمرار في ظلمه الركون للظالم لماذا نهي عنه إنما نهي عن الركون للظالم لأن الركون إليه إبقاء لظلمه واستمرار لظلمه وحين إذن حتما يراد بالظلم الظالم الظلم الذي يتناسب مع الركون يراد بالظلم الظالم الظلم الذي يتناسب مع الركون بحيث يكون الركون إليه إبقاء له وهذا أي ربط له بالفسق نحن قضاء الركون إلى القاضي يكون سببا لإبقاء قضائه فلا بد ان يكون في قضائه عادلا وإلا لو كان ظالما في قضائه لو كان القاضي ظالما في قضائه يعني ظالما بين الناس لكان الركون لي يبقى لظلمه اما لو كان القاضي عادلا بين الناس لانه في نفسه فاسق في سلوكه فاسق اي ربط بين فسقه السلوكي وبين عدله قضائي ربط بين الامرين لا تشملوا الايه ولا هذه بذلك لا تركنوا إلى الذين ظلموا بمناسبة الحكم للموضوع ظاهرة في الركون الذي يكون ابقاءا للظالم على ظلمه ومعلوم أن الركون للفاسح مع كونه عادلا في مقام تطبيق الأحكام لا يعد ابقاءا لفسقه ولا يعد استمرارا لفسقه ولا ربط له بفسق مقاضي أقوى فلا يستفاد من الظالم هنا إلا الظالم في تطبيق أحكام الظالم مطلقة لا يستبعد من الظالم مذكور. بالنتيجة نحن لو أخذنا قد يستدل وسيبندل بذلك ولكن قد يستدل على ذلك بمقبولة عمر بن حامض التي فيها الحكم ما حكم به أصحهما وأعدلهم. ظاهر أفعال التقدير أن كليهما عادلون، لكنهما في مقام التعارض يقدم الأعدال تقديم الأعدل في مقام التعارض دام بالدلالة الإلتزامية على اشتراط العدالة في كل منهما، ولذلك لو تعارض يقدم الأعدال، وخل يستدل بذلك. ولكن هذا الاستدلال أيضا فيه تأمل باعتبار ان تقديم الأعدال في مقام التعارض بين القاضيين المختلفين في الشبهات الفقنية لا يدل على اشتراف العدالة في القاضي الذي يرجع إليه الشبهات الموضوعية بلقم بين المطلبين القضاء لفصل الخصومات في الشبهات الموضوعية ما نبي أن هذه الأرض ليست له ماذا ندري أن هذا المال يبقى لنا شبهات موضوعية يرجع للقابل. مورد مقبولة عمر بن حنظر الشبهات الحكمية أن حاكمين حكما وكل قد استند إلى رواية فلا ندري أي الحكمين أصح شبه حكمية كلاهما قد استند لحديثكم يسر الإمام وقد اختلفا فيما حكما شبه حكمية يعني مثلا من باب المثال لو كان هذا القاضي يرى أن القرعة طريقا لعلاج الموضوعة لعلاج الاشتباه في الموضوعة والقاضي الآخر لا يرى طريقا هل الاختلاف بينهما في الشبهات العلمية فما هو الشبهات هذا يرى القرعة طريق لرفع الاشتباه في الموضوعات هذا لا يرى طريقا الاختلاف في الشبهات الموضوعية هذا يرى بأنه هذا القاضي يرى بأن فالاستصحاب مثلا حجه بمقام القضاء هذا لا يرى استصحابه في مقام الخبر هذا القاضي يرى ان العقد بالفارسيه كافي في صحه النكهه هذا القاضي لا يرى هذا القاضي يرى بان المعاطات البيع المعاطاه لا البيع العقدي اللحظي البيع المعاطاه يفيد الملكيه لا يفيد الاباحيه فقط أو يرى هذا أنه يفيد الملك اللازم، ذا فران، يفيد الملك الجائز الذي يصح الرجوع فيه. هذه الاختلافات من قد تحصل، ان اختلافها نأخذ شبه نعم مورد مورد عمر بن حمدنة. ما اذا تعارض وكان تعارضهما للاختلاف في الشبهات الحكمية، لا للاختلاف في الشبهات الموضوعية. هنا الإمام رجع للأعدل قال يرجع للأعدل هذا لا يفيدنا لا بالدلالة المطابقية ولا بالتضمنية ولا بالالتزامية ولا بالدلالة العلمائيه كما يقولون لا يفيدنا بأي نوع من أنواع الدلالة اشتراق العدالة القاضي المتصدي لحل الشبهات الموضوعية أيها ولو رجعنا إلى الإطلاقات لوجدنا أنها تعمل عادل الفاسق كما في صحيح هذه خديجة انظروا إلى رجلين يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنكم جعلته قاضي نعم نعم وإن لم ينهر فلا أقل من أنه موجب للإحتياط الوجوبي ارتكاز فإن المتشرعة ترتكازاتهم أن القضاء منصب خطير تزل فيه الأقدام وأن القاضي لسان القاضي بين جمرتين كما في بعنصوص والقضاة وهو لا يعلم أنه الحق النار قاض القاض النار, وقاضي وهو أنه وفي النار وقاضي الحق وهو الحق وقول الإمام في, في الروايات كانت لم تصح سنة دنيا شريعة ثلاث مئة سنة لسعود رضي الله عنه ومن قوله اتقوا الحكومة يستفاد أن أنصبة اتقوا تقول الحكومة شريعة ثلاث مئة سنة لسان قاضي بين جماعتين القضاة أربعة يستفاد أن أنصبة القضاء منصب خطير فإذا استفيد من هذه الروايات ومن الارتكاز المتشابه أن منصب القضاء منصب خطير جدا فحينئذ نقول إذا كان الشارع يشترط العدالة فيما في الجماعات ويشترط العدالة في قبول شهاده الشاهد فيستأنس بذلك أنه يشترط العدالة في القاضي من باب الدلالة الارتكازية والاستئناسية ومن المدلالة صريحة يستأنس بذلك على أن العدالة مشترطة في القاضي خصوصا مع خطورة المنصب وخصوصا أن الفسق أحيانا قد يدعو إلى الجور وقد يدعو إلى الظلم في تطبيق الأحكام كما ورد في بعض الأحاديث واتقي كذلك مثلا معاشرة الفاسق فإنه بائرك بأكله أو بأقل منها الفاسق بعد ما عنده مبالاة في الموازين يعني الباسق الفاسق قد يدعوه وغصهه إلى عدم المبالاة بالناس وبحقوق الناس فالشارك على ذلك على أنه من هذه الأمور نستفيد أن ارتفاز المدشرة قائم على اعتبار الأعدال في من هذه المسألة مسألة ترتبط في القضاء. الماذون مساله الواحد والخمسون الماذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف او في اموال القصار ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما اذا نصبه متوليا للوقت أو قيماً على القصار فإنّه لا تبطل توريته وقيمومته على الله خمسة سير خويفه إشكال والإحتياط لعلاقته في علِم المُطمان سير يزيد إذا كان وكيل يبطل في منتِ المشتري دَبْطُوا كَرَتَه. إذا كان ولي يعني نصبه المجتهد وليا على الوقت لا تبطل سيد الخير فيه بإشكاله فالإحتياط لأنها تبطل فلاقض من تجديد الولاية من المجتهد الحي على الأظهار ستة شيد غراط يقول فيه إشكاله مشكلة فلا يتركوا سيد الخير فيه مشكلة فلا يترك الإحتياط بالاستئذان النبي أو انتصابه من خبلات يعني جدد الولايه هما بالإذنة والولايات شهد أراكم في إشكالهم ثلاثة مطبقية على جهد الإشكال من بين بيتها في إشكال الاستنابة عن الفقير في الولاية على الأوقات أو على أمور القصار أو كثير من الأمور الجسبية التي يكتفى إيجاد وكلامنا المراجع قد ادشته في التصرف في الامور الحزبيه المنوطه بابن الحكم الشرعي فهذه مكالمه عن المراسلين او طلاب بعض ما يعنيه في الامور الحزبيه المنوطه بابن الحكم الشرعي هنا انه كلامنا في منجبه الامثله وكلامنا في التباطي منجبه امثله الولايه على, على رقاط يتصور فيها ثبوتا في ثلاثة معنى. المعنى الأول الاستنابة بأن تكون الولايات للمجتهد وهذا نائب عن فيما, فيما فيما يكون المجتهد وليا فيه. طبعا النائب إما مأذون أو وكيل. النائب إما مأذون أو وكيل هذا معنى الاستنابة. دارت تكون الولاية لهذه الأمور للمشتهد، ولا ولاية لهذا المتصرّف إطلاقاً. إنما المتصرّف نائب عن المشتهد في إدارة هذه الأمور، نائب عنه عن وصيل من قبله مأذون من قبله. الوجه الثاني أن يكون المنصوب ولياً. أذن في الأمر ولاية توليّة. يعني للمجتهد الفقير ولاية على الأوقاف والقصر بالأصالح ولهذا ولاية بالتباع فولايته في طول ولاية المجتهد ولله ولاية هو ولايته في طول ولاية المجتهد وعن المجتهد مباشرة هذا وجه الثاني تصور لوجه الثاني الذي تصور أنه ولي على وإنما المجتهد ونصف في يعني كأننا زيد بن أرقام الذي هو الآن ولي على البقاء فهو ولي على القصار. ليست له ولاية تابعة لولاية المجتهد وليست له ولاية في طول ولاية المجتهد لا له ولاية عن الشرع المقدس إنما الواسطة في إعطائه الولاية عن المقدس والمجتهد فالمجتهد علم وواسطة في ثبوت الولاية لهذا الإنسان لأن ولايته ليست عن ولاية المجتهد وإنما ولايته عن ولاية الشرع المقدس معاني ثلاثة يتصور لولاية الهوطان هذه المعاني ثبوت المتصورة لكن ما هو الدليل عليها إثباثان وأما تبوكب تصور هذه المعاني كلام بالدليل الإثباتي على هذه المعاني ما هو الدليل عليها؟ المشهور من الفقراء، واتبعهم صاحب الله واتبعهم لأنه الفارق بين الإسكنابات اللي هو الوكيل والمألوم وبين الوحيد. يعني بين الوجه الأول والوجهين الأخرين إذا كان تصرفه على الوجه الأول ما مأذون يعني الولاية ثابتة للمشتهد وما أعطيت له ولاية الولاية ثابتة للمشتهد مثل ما هناك عندنا متعارفة منظير نظير يعني نائب هو كيف هو الولاية مو إلا الولاية للمشتهد وليست الولاية له غايت ما في الأمر أن المشيطة لا يستطيع أن يدير هذه الأمور بما أنه لا يستطيع أن يدير هذه الأمور فيأذن في في في لشخص على نحو أنه وكيل عام وما دون من قبله في أن يكون, ماذا؟ في أن يكون مديرا لشؤون هذه الأوقات أو لأموال القصار اجتماعا على هذا الوجه حتما ينعزل ذلك إلى المشكلة بمجرد أن يموت لهذا الشيء ينعزل هذا المعظم ينعزل هذا المشكلة لماذا ينعزل باعتبار أنه باعتبار ونحن الأول أن الوكيل كما يقولون وجود تنزيلي للأصيل كأن من الأصيل له وجود وجود حقيقي وهو هو هو وجود التنزيلين وهو وجود وكيلات ولذلك يقولون الوكيل كأصيل فتنسى أفعال الوكيل لأفعال الموكيل يقال مثلا الموكيل باع يقال الفقيه باع اموال زيد الى بطر المعنى الاهم بالموضوع هو وكيله وليس هو فتنسب افعال الوكيل للاصيل باعتبار ان الوكيل وجود تنزيلي للاصيل كان الوكيل وجود تنزيلي للاصيل فمع انتفاء الوجود الحقيقي حتما ينتفي الوجود التنزيلي بعد وجود اشكاله فينعزل بموته بلا كلامين الوجه الثاني ان يقال بأن تصرف المأذون وتصرف الوكيل في كل آن مستند الى تصرف شنو تصرف الطرف نفسه. يعني كان تصرف الوكيل والمأذون في كل مرحله يحتاج الى ان بعض نافقي مدهم ولي ففي كل مرحلة في كل تصرف تصرف يحتاج المهنون والوكيل إلى انضاء من الفقير فإذا كان كذلك إذن بالنتيجة انضاء تصرفات الولي اعطر انضاء تصرفات الوكيل تصرف ايضا من قبل الفقير نفس الانضاء تصرف من قبل الفقير فيحتاج الفقير أن يكون ذهري للتصرف تصرفات الوكيل تحتاج الى امضاء الفقيه لانه ليس هويه وانضاء الفقيه تصرف من الفقير فيحتاج الى ان يكون الفقيه اهلا للتصرف فبمجرد ان يموت تزول اهليته للتصرف فيزول الامضاء فتبقى تصرفات الوكيل الماذون بدون مستند بدون حين ندين نقول أنه لا يمكن أن يكون سواء كان مأذونا أو كان وكيلا. كأنه الفارق بين المأذون والوكيل بأن المأذون كما يفرقون بين الوكالة المطلقة والوكالة المقيدة. مأذون لحد ما الوكالة المقيدة يعني أنت مأذون في عقد هذا, هذا الشيء، مأذون في بيع هذا الشيء. وثالثا لها توكيل في اداره هذه العلوم على اي حال وهي لا اشترين وهي العزيمه الكلام في الوجهين الاخرين هل يستفادان من الادله او لا يستفادان من الادله هناك عده ادله سيئه لاثبات ان المتصرف في الاوقات واموال أموال القصار سواء كان ولياً عن الفقير أو كان ولياً عن الشرع مباشرة بعض المريزة في هذه وجهين ما هي الأدية؟ الدني الأولى لا الفقيه بما أن الفقير له الولاية العامة على الأموال وعلى الأنفس طبعا الولاية لا بدأت أقسمها على قسمين الذات في البحث عنهم ولكن هنا الارتباط لها المظلة من يقول بولاية الفقيد يقول بأحد القسمين إما أن يقول بالولاية العامة على الأموال والأنفس بحيث يكون الفقيد أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم معصومة أن يكون وليا على الأموال والأنفس بحيث يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم بناء على هذا ولايتي أنا على أموالي في طول ولايته كل مؤمن فولايته على أموالي في طول ولايته بل ولايته على نفسه في طول ولايته دائماً من يقول بهذا القسم وهو فيما نعلم في المتأخرين فقط سيدناه لم يقل أحد غيره فلا أشكل من شؤون ولايته من شؤون ولايته أن يجعل متصليق وليا كما يقول لمن معصوم النبي أن يجعل متصليق من, من شؤون ولايته من شؤون ولايته أن يجعله وليا موقيلا ومهدون فقط وليا يعني أن يعطيه ولايته من, من شؤونه القسم الثاني الذي كان يقول به بعض فقهاء السي السجوار في الانسي الثانيه قرروا القسم الثاني ان البقيه له الولاية في الأمور العامة التي عليها كل ما عليها من ما عليه أو تطبيق العدالة الاجتماعية ما يتوقف عليه حفظ النظام الاجتماعي يكون الفقيه في الولاي ملّى العامة على الأموال والأنفس كما المعصوم عليه السلام لا يوجد في الأمور العامة التي يتوقف عليها الولاي يعني وبعبارة أخرى ما تعارف عند الناس إيكاله للحكام يوكر للفقيد في عصر الغيبين ماذا مثلا معنا ما تعارف بين الناس إيكاله للحكام يوكل إلى الفقير في عصر هذا معنى الولايات للأمور يعني وإلا إذا مو أمر توقف عليه بمصره بهلالة لأنه توقف عليها ما يفهم الفقير والحكي عمره لا يتوقف عليها بالنظام لا يكون الفقير والولايات أو الأمور الشخصية مثلا اكتره علاقة زيد بامواله علاقة زيد باموال أمر شخصي لا يكتب المصباح لهذا لا يكون الفقيه الفقيه تقول أيضا الأمور العامة التي يتوقف عليها يكتب النظام الاجتماعي من يقول بهذا القسم أيضا وهم أيضا في المعاصرين كله من يقول بهذا القسم يقول بأنه يحقه أن يصير، انه التصرف في الأوقات وفي من الأمور العامه التي لا عليها في الله. فبما للققي ولاية في أن الفقيه لا في ذلك فمن حقه أن يعطي ولاء لسيدنا وليكن. أما من لا يقول كسيدنا الخير في السر، أن الفقي ليس دولاً في القسم الأول ولا في القسم الثاني، بل حتى القضاء معلوم أنه إلى ولاء وليكن. مثلاً. فقط ولاية على المجالين والقصار والأوقاف مثلا ولله ليست له ولايه بتلك السعادة. حين حينئذ بالنسبه لهذا هذا طبعا ما يشقى الثاني من سعيده ولا على سيدنا مدري إلى هذا ولا على الشيخه لا تنظر الى هذا المجال هو اصلا ما الى ولايه بين الولايه هو اصلا ما إلى ولايه بين المايته يعني بعبارة أخرى ما ثبت للفقيه بالنسبه للاوقاف واموال الهويات واموال القصه ما ثبت للفقيه حكم شرعي انه حكمك الشرعي بما انك فقيه أن تدير هذه الامه اما انه يستنيب مكانه اقم اما انه يعطي ولايه لشخص اخر يستنيب مكانه بنحوله وكيل المعلوم إذا لو قلنا بان للفقير ولايه في هذه الموارد فليست له ولايه في اعطاء الولايه لغيره ولانه مثل الاستماع في التصرف هذا الدليل الاول الدليل الثاني قد يتبسط بمقبوله عمر بن حنظله فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حكما ويقال بان فهد الحاكم يراد بها بحسب العرف العربي وخصوصا في ذلك الزمان هو الحاكم هو الوالي ولا ريب ان من شؤون الولاة جعل الولايات الاولاد فاني قد جعلته عليكم حاكما يعني فاني قد جعلته عليكم واليا ولايه مطلقه فمن شؤون هذه الولايات المطلقه نصب الولاه على الأوقاع وعلى أموال الفصر والغيالة ولكن سيدنا نقول لا يستفيد من فلمت حاكم إلا قاضيا يقول بقريمة صحيحة أبي خديجة نفس السياق فاجعلوه ولينكم فأني قد جعلته قاضيا ونفسها فارضوا بي حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما في تلك الصحيحة نستفيد أن المراد فلمت حاكما هنا قاضي، لا أكثر وإن كان هذا الحمق لا تضعها الدليل الثالث الذي يستدل به على ان للتقيه ان يجعل ولايه لشخص على الاوقاف وانوار الخصام دليل هو السيره وانه جاء السيره من قبل أهل البيت عليهم السلام ومن قبل العلماء من بعدهم على جعل الولايه للأشخاص القائمين على الأوقات وعلى موال الغيب والقصار ولكن يرجع للإستندال بالسيرة ما ذكروا سيدنا وإنه رايتنا استفاد من السيرة أنه متصرف أما متصرف على نحو الوكاله على نحو الإيد على نحو الأيد ما يستفاد منها ما الاستفاد من السيرة أنه هؤلاء متصرفون في الأوطار وفي أموال القصر من قبل الحاكم الشائع أما أن هذا التصرف على أي نحو ما يستفاد من ذلك بل لو استفيد أنه على نحو الولاية على أنه والي لا يستفاد منه الولاية المطلقة بطرق سلمنا بالولاية سلمنا معكم أن للفقير أن يعطي ولاية على الأوطار لا يستفاد من أن له الولاية المنصوب من قبله له الولاية المطلقة بحيث لا ينعزل بموته رأيت ما يستفاد أن له ولاية متفرعة على ولاية المجتهد الحي، فبمجرد أن يزول شف الحياة تزول عن ال لو سلمنا معكم المستذلال بالسيرة، وقلنا بأن السيرة تفيد أن له ولاية، رأيت ما يستفاد ولاية متفرعة على ولاية المجتهد الحي، أم مع ال ولاية المشتهد مطلقًا بحيث لو ما تدعز ال ولايته لا يستفاد من ذلك. في الفرق وبيني. وبيني على هذا عناصي وجب القول بين المعدوم والواحد على هذا ما يستفاد. غي أنا أن هذا في حياته كان تصرف تصرف الولي لا تصرف الوكيل ولا تصرف المعدم. يعني بحيث الفرق بينهم في هذا المورد أنه في بعض التصرفات التي يشك المتصرف هل أن الفقيه يرضاها أو لا يرضاها إذا كان مأذن أو وكيل لا يحق له إلا أن يرجع الفقير وإذا كان وليك صاره يعرام صالحاً فرطي ما في هذه الجهة الدليل الرابع الذي استدل به عن التموذل أي كان في زمان المجتهد الآن بعد موت المشتهد نشفي أنه متصرف أم لا نستصحب أهليته للتصرف ونستصحب جواز التصرفات وإنضاءها وطبعاً عند الاستصحاب يقولون مع احراز الموضوع موضوع نفوذ تصرفاته يوم كان المشتهد حيا كونه المشتهد الحين الآن بعد موت المشتهي، الموضوع مو محرز إن لم يكن محرز العدام أقل مو محرز. لا ندري أن موضوع إنباء التصرفات كونها عن مشتهي حي أو كونها عن مشتهدين مطلقين. إذا لم نحرز الموضوع فلا يصح الاستسحاق لأن الاستسحاق ما عدد محرز الموضوع يحق صلابة. إذا من ذلك أشكال كبير في عدد تجديده او الوكالة من المشتهد لذلك تشوف في الحاشب السيد يال فيه إشكالا والإحياط لا يترك شاهد أراكهم قال فيه إشكالا كأنما السيد الكوري والشيخ الأراكي يستشكلان في أصل المطلوب وهو هل أن للفقير حق إعطاء الولاية لشخص آخر هو ما يلحق في أصل المطلب اصل كأنه أصل المطلب ما عنده إشكال إنما إشكاله في أن الولاية هو يرى من الحق من حق الفقيه أن يعطي شخصا آخر ولاية انما إنما بعد إعطاءه الولاية هل هذه الولايه عامة أو خاصة بحياة هذا المولي وهو الفقيه المعطي الولاية إشكاله في الناحية الثانية مشكله في الناحية في الولاية ولذلك قال مشكل الفلايف في التحتيار إما بالاستيدار من حي أو انتصاره من قبله يعني يريد يصير واليا من قبل الحي مرة أخرى بل. بعدين ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالقضاء تماماً يستساعد المرافعات مثل الثالثة والخمسون في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي لا بيد المنكر إلا إذا كان مختار المدعى عليه عن المنكر اختار واحد تاني كان مختار المدعى عليه اعلم ممن اختاره المدعي إلا المخ... إذا كان مختار المدعى عليه أعلام بل مع وجود الأعلام وإن كان الترافع إليه الأحوال الرجوع إليه يعني إذن أعلام يعني سواء اختاره المدعي ام لم يختاره ثلاثة هذه المسألة بالنسبة للشدق الأول ان اختياري الحاكم بيد المدعي لا بيد المنكر هذه القضيه التي قياساتها ما معنا لماذا لأنهم عرقوا المنكر بمن لو ترك ترك المنكر ما يشغل انت اللي مجرد جاي مني لانني ما عندي دعوه ما عندي شيء المنكر من لو ترك ترك انما الكلام في المدعي كله مشلس لأنه لا بد مثلا تمامية هذه الدعوة حينئذ نقول بانه بما أن المنكر هو الذي لو ترك ترك والمدعي هو القادم على الدعوى، لا محالة يكون تقيم الحاكم بيده لماذا؟ لأن المدعي عليه إثبات دعوة المنكر ما عليه شيء قال ما في الأمر إذا ما جدت بين المدعي فبقى أنه ورد عليه اليمين هذا المنكر لو ترك ترق لا يطالب بشيء المدعي عليه إثبات دعوة بأي وسيلة الكارب ومن جملة وسائل إثبات دعوة الرجوع إلى الحاكم فبالنتيجة يكون تعين الحاكم بيدني لأنه هو المطالب لإثبات الدعوى ومن جهة وسائل إثبات الدعوى الرجوع إلى الحاكم فإن يكون تعيين الحاكم بيده لا بيده. فهذه القضية من من القضايا التي قياساتها ممتعة. إنما الكلام في الشق الثاني هل يشترط في الحاكم أن يكون أعلى بحيث لو اختلف واختار المدعى عليه. من هو أعلم من من اختاره المدعي يرجع إلى الأعلام أو لا من أصلاً ما اختار فوجود أعلم وغير عالم هل يجب الرجوع إلى الأعلام في مقام القضاء أو لا افترض <تصفيق> هذه المسألة ذكرها صاحب العروة هنا في السالس 50 وذكرها صاحب العروة أيضاً يعني رغى في مسل الثامنة والستين نعم الأحواط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه مسألة مرة لي هذه المسألة في هذه المسألة. صلوات مسالكها. هو, في, هو يشترط في القاضي أو على ها اشتراط. هذه المسألة. نقول بأنه ما هو الدليل على من اشترط ما هو الدليل في اشتراط الأعلمين في القاضي؟ تابد نفح لألك قيل بأن الدليل على اشتراط الأعلمية في القاضي مقبولة عمر بن حرولات الحكم ما حكم به أفضل فيستفاد من ذلك اعتبار الأحقاب ولكن يورد على ذلك أولا كما ذكرنا سابقا أن مورد مقبولة عمر بن حنضلات اختلاف والحاكمين في هذه الأحقار. هل أن القرآن دليل أو بسند دليل؟ هل أن المعرفة تفيد به أو لا؟ هل أن عقل الفارسي عقل الفارسي يفيد إذا لا؟ إذا كان اختلافهما في الشبه العقمية، بما أن اختلافهما في الشبه العقمية فهو اختلاف في الفتوى، لذلك يرجع إلى أعلى. بما أن مورد مقبولة عمر بن حنظلة هل الاختلاف في الحكم يعني الاختلاع في المدرك والدليل لذلك صار من موارد الفتوى فرجع فيه إلى الأبقى والأعلامة فلا يستفاد من ذلك اشتراف الأبقى في الشبهات الموضوعية وفي الرجوع القاضي في الشبهات الموضوعية هذا ليس يستفاد على أن هذه الروايط غاية ما تدور على اشتراف الأبقى عند تعارض الحكمين هم ابتداءا